كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ما الله به يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون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 قال يا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون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 وإذ وعدنا موسى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثم اتخذتم العجل من بعده وَأَنتُمْ ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون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 وَإِذْ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا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 وَإِذْ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها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 فقل نضربوه ببعضها كَذَلِكَ يحيي الله الموتى ويريكم آيَاتِهِ لعلكم تعقلون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 بِئْسَ الْأَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّون فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِم ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ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 وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَاتُ فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ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 أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل واتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس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 أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نبذه فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عند اللَّهِ مُصَدِّقٌ لما مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب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 واد كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفو واصفحوا حتى ياتي الله بامره ان الله على كل شيء قدير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 بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند وَلَا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتنون الكتاب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 ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعنك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْهَا ذَا بَلَدٍ آمِنٌ وَرَزْقَ أَهْلِهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَطْرُهُ إلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم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 وَإِن تَوَلّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَبْرًا وَاللَّهُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبْرًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك امه قد خلت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 قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون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 كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم, الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فذكروني أذكركم وأشكرني ولا تكفرون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 ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم نصيبة قالوا إن لله قالوا إن لله وإنا إليه راجعون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 إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب, من بعد ما للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم.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 فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصرف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.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 انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهلل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم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 الله آياته للناس لعلهم يتقون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 وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلواهم حيث ثقفتمهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلونكم فيه فإن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 يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم.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 دعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والموفرة بإذن، ويبيّن آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيط قل هو أذى، فاعتزل النساء في ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين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 هُوَ اللَّهُ الَّذِي فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُصَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنَّ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُتَلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُونَ وَلَا يَحْلُلُ لَهُنَّ أَيْكَتُمْ نَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا ان يقيم حدود الله فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به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 ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمه الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم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 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج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 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعاف كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم إذ قالوا لنبي اللهم بعث لنا ملكا نقاطا في سبيل الله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 ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا قالوا ربنا أفرغ علينا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمه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 قال بل لبست مئه عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين لهم قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رب أرني كيف تحيي الموتى قال أَوَلَمْ تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فَخُذْ أَرْبَعَةً من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا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 ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا ادل لهم اجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى والله غني حليم يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس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 أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نخيل وَأَعْنَابٍ تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ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 للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحفا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم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 فإن لم يكن رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا يابى الشهداء اذا ما دعوا ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم مش شهادة وأدنا ألا ترتابوا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 لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم, يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون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 انْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ